كما داركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد سنواصل الكلام في ما يتعلق بشروط الصلاه ونقرأ الفتاوى التي تتعلق بهذا فمن شروط الصلاه دخول الوقت ومن شروط الصلاه طهاره الثوب والبدن والمكان وهذا هو الشرط الذي نقو فيه المسائل في عن كان هذا, هذا الذي نحن نتوقفون فيه الآن طهاره البدن والثوب والمكان فلا بد لصحه الصلاه من طهارة البدن والثوب والمكان البدن والثوب الذي على البدن والمكان الذي تصلي فيه فان كنت تصلي وعلى ثيابك نجاسة ذاكرا عالما متعمدا فصلاتك باطله عند عامه اهل العلم ومما إذا كنت تصلي في ثياب فيها نجاسة متنجسه ذاكرا عالما عامدا فإن صلاتك كذلك تكون ماذا تكون باطله عند عامه اهل العلم وكذلك إذا كنت تصلي في مكان تباشر فيه النجاسة لا نقول تصلي في مكان فيه نجاسه بالاطلاق. في مكان تباشر فيه النجاسه في شيء من صلاتك في بعض صلاتك يعني أن تصلي على النجاسه مباشرة أما ان المكان فيه نجاسه ولن تلات مباشر النجاسه ان انا اصلي هنا وبجوار نجاسه لكن انا لا شان لي بالنجاسه أو هذا المكان الأرض متنجسة لكن انا جئت فوق هذه الأرض وفرشت فراشا لا تنتقل معه النجاسه يعني ربما وضعت مثلا كرتونا أو حديدا ثم وضعت فوقه طرفا او شيئا او وضع يعني وضعت شيئا يكون حائلا بيني وبين النجاسة ولا تصل النجاسة الي من خلاله فصلاه صحيحة مع ان الناحيه الاخرى نجاسه لكن هنا لا يضرني لانني لم أباشر النجاس وبالتالي لو انك جئت بف... ب بسجادة ب بساط بسجاده وهذه السجاده جعلتها فوق ذاك المكان المتنجس ولا تصل النجاسة اليك عن طريق تلك السجادة فصلاتك صحيحة وضعت الفراش ووضعت البساط وضعت هذه السجادة ثم صليت ولست مباشرا للنجاسه ف صلاتك ماذا صحيحه يعني لو فرضنا مثالا يزيد طفل هنا تبول الطفل تبول ثم جف تبوله جف فجئت بسجادة لها سمك ما وفرشتها وصليت فوق هذا المكان الذي كان فيه بول وجف وإذا حتى كنت مبتلا الاطراف أو مبتلا مبتل فيا مبتل فان هذه السجاده سمكها لا يسمح بايصال البلل لا من تلك الناحية إلى تلك الناحية ولا بالعكس فصلاه صحيحه ولماذا انا اذكر هذا الاحتراز لانه كده واتيت بثوب رقيق كهذا القميص هذه القمص البيضاء التي نلبسها شفافه اتيت بفيا بشيء من جنسها ففرجته وصليت عليه هذه ليست تحل بينك وبين النجاسه خصوصا إذا كان مع البلل في الغالب إذا كان مع البلل بل مباشر تضع يصل ان تكون مبلل اليد تضع يدك فوق هذا القماش على النجاسة ان تنجس القماش وتنجس يدك تنجس القماش وتنجس يدك فيتم لكن هنا إذا كان بينك وبين النجاسه فاصل لا تباشر معه النجاسة ولا تصل اليك من خلاله النجاسه فصلاتك حينئذ ماذا صحيحه طيب اذا الكلام هنا على بلل الأطفال في الفرش والثياب السؤال السائله فلان من راس الخيمه هذه في احد الإمارات السبعه التي تكون الإمارات العربية المتحدة تقول انا امراه كبيرة السن وكفيفة البصر ولي مجموعة من الاطفال الصغار واعمارهم متقاربه ودائما أحس برطوبه في ملابسي وعلى الفرش الموجوده في المنزل من بولهم فاحيانا أحس بها وارسلها واحيانا لا أحس بها إلا بعد الصلاه وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف اصلي وهل يجوز لي ان ابني على اليقين افيدوني جزاكم الله خيرات الجواب طبعا هنا هذه الحالة اذا انت تقرا يعني أن امراه تكون هذه حالتها وعندها هؤلاء الاطفال الذين هم اولادها او احفادها وهي التي تناطبه وهي كفيفه البصر فانت تقول ماذا يعني الحمد لله الذي عافانا مما افتلها به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا لان راض الناس احيانا ينظر إلى نفسه من زوايا معينة فيقول انا ليس عندي كذا وليس عندي كذا وليس عندي كذا وليس انا خلاص انا الشيطان الامر عنده حتى يندفع إلى امور سيئه من, من من كلامه او من نظرته السيئه الى نفسه وعدم فهمه ونظره إلى كثره نعم الله عليه طيب انت انظر في هذا لما تنظر الى هذه الحالة كيف نعمه الله عليك انت ما الله المتحرك ها بتي... ببدنك ببصرك بحالتك تستطيع أن تنظف تستطيع ان تغير تستطيع ان تدفع تستطيع أن تتحرك تستطيع ان تروح وان تجيء اذا سلقت في باب من الابواب احمد الله دعنا الله تعالى يجعل هذه النعمه مذكرة لك أو ها سلبه هذه النعمه مذكرا لك بما عندك من النعم ولا تريد أن تكون ان تكون ك هؤلاء الذين عندهم النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى في مختلف المجالات وهم لا لا اقول لا ينتبهون لنعم لنعم الله عليهم بل ربما والعيا بالله يصل بهم الأمر إلى انهم لا يؤمنون بوجود الله اصلا الله يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم ولا ي... يعني لا يعاملهم بما يعامل به المؤمنين وعمله الله لعباده المؤمنين ولاولياءه الصالحين ليست كمعاملته لغيرهم فربما شخص يكون من عباد الله المؤمنين ومن اولياء ومن اوليائه الصالحين فالله سبحانه وتعالى يجد منه امرا على خلاف ما يحب منه فاذا بالله سبحانه وتعالى يجعل له منبها من فقد من سلب نعمه من كذا واذا هناك شخص آخر لا يبالي بشيء ولا انتباه له لشيء ولا تزيده كثره النعم مع الايام الا ايش غرورا وبعدا وفجورا والله ما ينعوذ بك من ان اقول زورا او ارى فجوره او ان اكون بك مغروره تفسر هذا المعنى فاحمد الله على نعم الله نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة وشكرها امر منبغ عليك وشكر نعم الله يكون بامور ثلاثة شكر النعم يكون بامور ثلاثه واحد معرفة قدرها اثنان الثناء على الله بها ثلاثه استعمالها في طاعة الله شخصنا كلنا مسكين ليس عندي مال ولا عندي جاه ولا عندي شيء في سبحان الله عندك سمع وعندك بصر وعندك لسان وعندك يد وعندك رجل وعندك تحرك وعندك قبل هذا واهم من كل هذا عندك إسلام اليس كذلك نعم الله عليك من الإسلام وعندك القرآن ما تقول لا انا لا احضر القران في دبيته عندك القرآن صحيح في المسجد بقربه هذه نعمة والله ناس يفقدون هذه النعمه اليس كذلك ألا الآن في هذا الزمان في هذه الاوقات الا يسكن ناس مثلا في بعض المناطق في أمريكا الجنوبيه على سبيل المثال او في مناطق أخرى في اوروبا أو في أسيا محافظة كبيرة فيها عشرات القرى وفيها عدد من المدن ليس فيهم تقريبا مسلم وليس فيها أذان وليس عندهم نسخة واحدة من القرآن انظر هذه نسخ القران لا ندري كم صحيح ليس عندهم نسخة واحدة لا ليس حفظ ليس عندهم هذه نعم كلها عندك انك تعيش مسلما مؤمنا عندك تقول لا لا, لا لكن عندك عندك السبيل عندك الطريق عندك الوسيله عندك خير كثير احمد الله على هذه النعم واحرص الا تذهب عنك احرص على أن تكون منها مزداده ولا تكون منها منقوصا صحيح والانسان لما يرى نفسه يبتلى ينظر الى ماذا ينظر إلى نفسه لا ينظر الى نفسه لا ينظر إلى غيره لا ينظر الى أن الله يا الله لماذا تفعل بي هكذا والعياذ بالله بعض الناس بعض الناس يسووا به الامر اذا مقتول يا الله لماذا تفعل بي هكذا لماذا يا رب اعوذ بالله اعوذ بالله يعني يصروا به الامر الى الكفر والعياذ بالله الى أن يعتارض على الله الى ان يسيء الادب مع الله نسال الله العافيه لا أن تنظر الى نفسك عند البلاء والرزايا عندك امور ثم الله تعالى كيف انا عليك كيف انا عليك في الدنيا ايها العبد الفقير ايها العبد الذي لم تصنع لله تعالى ما ماذا ماذا بأي شيء انت تضر الله تعالى او تنفعه صحيح لو لم يكن من نعم الله الا أنه جعلك مسلما في يوم من الايام تسمع مثل هذا الكلام هذا يعني انت تظل تحمد الله طول عمرك ولا تؤدي حق الله اليس كذلك سبحان الله لكن الايش كما قال الله تعالى قتل الإنسان هذا قتل الانسان يعني كما يقال في هذا في اللغه العربيه يعني لعن الانسان قتل الانسان ما اكثره ان الله تعالى يقول قتل الانسان وما اكثره ان الانسان لربه كنود وانت انسان انت انسان لا تنظر قال عن انسان الناس لا. انت انسان انظر كيف شكر الله اننا الواحد للاسف للاسف وهذا امر ينبغي أن نتامله في انفسنا كلنا ينبغي ان نتامل في انفسنا انا الامور عندي تمشي جيده في امور ثم يأتي مرة انقص شيئا حصل شيء وحصل انتقاص عندي في امر وليته في امر ديني يعني والعياذ لا هذا الانتقاص كان في امر دنيوي تجد أن بعض الناس يضل والعياذ بالله ولو بقلبه كانه يلوم ربه يظل هكذا متحركا وقائما وجالسا وقاعدا وحتى مصليا بقلبه إذا كان بلسانه لا يستطيع أو سينكر عليه لكن ولو بمجرد قلبه كانه لائم لربي لماذا يا ربي شخصه لا اعوذ بالله ادريا بمرض وجد عند وانه قد ابتلي بالمرض ما بحصل له شيء منا لا يفكر في التعلق لا لماذا يا رب ابتليتني بهذا المرض ولماذا حصل علي هذا ولماذا انا من دون هؤلاء الناس ولماذا العياط بالله تعالى هذا جهل بالله جهل بسنن الله جهل ب ما يتعلق بالله وهذا الكلام لا اقوله الان حتى يعني بعض الناس يقول لا اعوذ بالله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله فقط هذا نعم جيد التفاعل الوقتي جيد هذا خير من الذي لا احساس عنده ولا ولا انتباه لا يحس بشيء نتكلم فيما نتكلم فيه يقول هيا هيا نريد ان ننتقي من الدرس انذا لكن الأمر يكون عند الاختبار عند الابتلاء عند الوقوف عند ها عند المحنه والانسان وقتها ينبغي ان يستحضر ما كان منه ما سلف منه ما حصل عليه والان استحق هذا أو استحق أكثر في الغالب ستجد الجواب انك تستحق ماذا اكثر بكثير ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير الله يعفو عن كثير نعم فلا بد ان ننتبه وقفت هذه الوقفه لأن هذا السؤال حقيقة إذا ما تامله الانسان ربما يبكي اليس كذلك ربما يبكي من, من هذه الحاله وتراكمه في المقابل الامر منا عنده عنده كذا وعنده كذا ثم تجد أن الكثيرين يرجعون ويقولون كانهم ماذا كانهم والعياذ بالله والعياذ بالله من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون يدرون من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون كانهم في هذه الدنيا مظلومون منظام مظلومون من الناس هذا من لا اشكاله الناس قد يظلمون نعم لا هم يعتقد انهم مظلومون من الله لم ياخذ نصيبهم ولن يغلقا كل رجل كبير في السن ما زال باقيا حيا سبحانه لماذا هو لا يقول سبحان الله ويقل لا اله الا الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون لا يسال عما يفعل وهم يسالون فمن سال لمفعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين الله لا ياخذ من الناس شيئا ولكن الناس هم يظلمون كلام هذا كل واحد فينا يتامله بينه وبين نفسه بينه وبين ذكر هذا بين بعد الدرس اكثر من 5 دقائق بينك وبين نفسك تامل هذا الشيء انا اعتبر الليل واجب يعني التدارس واجب هذا الواجب المدرسي الواجب الدراسي وجل وجل بالدراسه وكذا التفسير كل هذا يعني هكذا بضع دقائق تمض على ساده على سبيل المثال اجلس وانظر تامل في هذا هذا المعنى الذي انا اتكلم فيه ان بعض الناس حتى في هذه المواعظ هو لا يفكر في نفسه يفكر في غيره دائما فئنه عند غير يعني قلت ابو هذا هذا الاخر وهذا, الأخ. وهذا كذا طيب و يا دائما ايش نظره لغير الغير يا اخي انت مالك بالغير انظر الى نفسك اولا انظر الى حالك لا تفكر في غيرك صحيح أنت لا تدري من لا عند غيرك من الخير او من الشر ولا تدري من الذي يريده الله تعالى لغيرك قد يحمك الله في الدنيا وهو يريد بك الخير وقد يعطي غيرك في الدنيا وهو يريد به الشر ولا يظلم ربك أحد لا تدري ما الذي يكون من الله الجواب يقول الشيخ عبد العزيز النباز رحمه الله الواجب عليك من تعلمت شيئا من النجاسه ما تعلمت من النجاسه ان تغسليها سواء كانت على الملابس ام على شيء من البدن قبل الصلاه فإن صليتي ولم تعلمي إلا, إلا بعد الصلاه فليس عليك اعاده في أصح اقوال العلماء هذه مسألة مرت لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء وثبت عنه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يصلي ذات يوم فينا عليه اخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيه ما قذرا فخلعهما وادى المصلاه اما النجاسه على الأرض او على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماءا اكثر منها وتظهر بذلك بيان مصبه عن ابي هريره وانس بن ربيعه رضي الله عنهما ان عربيا بالغ المسجد فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء اذا النجاسه على الارض او على الفرش أو على بقول الفرش على الافراد او على الفرش فالواجب ان يصب عليها ماء اكثر يكون أكثر منها او اناه منها وتظهر بذلك طبعا هنا هذا بحسب الاطار وبحسب الحالة عرفت هذا قد يقال إنه في مجتهدي الارض ان الواجبه ازاله النجاسه فيزيل النجاسه بمزيل يعني يمكن ان يضع عليها مثلا شيئا يجفف ثم يضع ماء يمكن ان يمسح الماء بعد هذا يضع ماء بحيث ماذا تقول النجاسة النجاسه قد ذهبت لانه ياتي الى نجاسه مثلا بقعة كبيرة من النجاسة فيضع عليها ماء وربما الماء ليس كثيرا فكثر هذه كثرة هذه النجره كل ما في الامر اننا يعني الطفل تبول تطرح هذه المساله كانت في بلد في دول الاقصى وهذا كثيرا ما اشتكى منه ويحصل طفل تبول هنا بقع هكذا صحيح فايش شخص بدرهم من ماء أو بشيء من ماء يضع عليه وعلى الفراش هنا نشر النجاس وليذا تاتي بعد فتره تنظر تجد ماذا رائحه النجاسه ما لم تذهب النجاس هذا بخلاف الارض الترابيه على سبيل المثال والارض بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك فحينئذ اذا صب يذهب الايش يذهب الماء بالنجاسة والله ما بعد هذا او وضع فوق هذا طالما انها صار هو ذهبت النجاس واضح اما لما يكون على الفراش هكذا فهنا لابد من النظر بحيث تزال النجاسة في النجاسة الحكمية التي يعتبرها بعض الفقهاء نجاسة كالشافعيه ومالك وهذا على بال الذين هم فقط يقولون لان عندهم ان لابد من ازالتها بالماء فاذا زال عين النجاسة زالت عين النجاسه زال لونها وطعمها وريح النجاسة ولكن لم تغسل بالماء قالوا بقيت النجاسة الحكمية وزالت النجاسة العينيه فهنا قد يقال ان هذه النجاسة الحكميه إذا ما كثرت بالماء إذا ما وضع عليها الماء فطهرت بذلك إذا كان لا يحس بها لكن طالما انه يدرك النجاسه لون او طعم او ريح فانه لابد من بالاتفاق هذا بالاجماع انه لا بد من ازاله لوني ونجاستي لوني وطعم وريح النجاسة إلا إذا عجز عن ذلك الاجماع على أنه لا بد من إزالة لوني وطعم وريح النجاسة الا إذا عجز عن ذلك عجز عن ذلك أي عن ماذا عن ازاله ازاله اللون أو او الطعم او الريح وخصوصا في اللون انا قد يعجز عن ازاله اللون في بعض الرحل ولا هذا التفصيل طيب السؤال التالي هل تصح الصلاة بالثياب الملطخه بدم الهدي اللي في الحج ومن صلى بها دمه فماذا عليه ومن الذي يؤثر دم الذبيحه ام الدم الذي في اللحم الجواب الثياب يجب غسلها وابدالها لا يصلى فيها وهي ملطخه بالدم اما أن يغسلها وإما أن يبدلها يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها وإذا كان عالما بالدم عامدا فيعيد اما إن كان ناسيا أو جاهلا فما عليه إعادة لماذا ليس عليه اعاده استدالا بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من انه صلى وهو في صلاته جاءه جبريل فاخبره ان في نعله قذرا فالقاه وكمل الصلاه ولم يستأنف ولم يعيد اما اذا كان عامدا ذاكرا وتساهل فعليه أن يعيدها والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحه أما دم اللحوم الذي في اللحم فلا يضر دم اللحوم الذي يبقى في الاعضاء والعروق هذا معفون عنه والمقصود الدم الذي يخرج عند ذبح الذبيحه هذا الدم الكثير هو دم ماذا نجس طيب هنا هذه المساله بالنسبة للنجاسة كما قلنا الامر ليس كذلك بالنسبه لماذا بالنسبه للوضوء فالذي صلى ولم يتوضا ناسيا أو جاهلا عليه الاعاده أو ليس عليه الاعاده عليه الاعاده فتاتي هنا مسألة تتعلق بالاستعداد للصلاه شخص يعمل في الدهان تبيض استعمل للبويات وما الى ذلك فجاء على يده على شيء من مثلا من مواد الوضوء في على يده على رجله بعض هذه هذه البويات الملونه التي لها جرم وحجم هذا في الغالب يكون لها جرم وحجم او سمك يكون حائلا بين العضو وبين الوعاء يكون حائلا بين العضو وبين الوعاء فإذا توضى على هذا وصلى فصلاته غير صحيح تقول لانه ناسيه حتى لو نسيها لم ينتبه لم ينتبه أن في رجله أو أن تحت رجله أو ان على رجله من اسفل شيء من هذه الحوائل حال بين ان يصل الماء بين الماء وبين ان يصل إلى عضوه يعني الى رجله الى الى ذاك المحل ناسيا أو جهلا او ما إلى ذلك هذا في الوضوء بالاتفاق عليه الاعاده لانه لم يتوضا واضح لا تقص هذا على أمر ماذا على امر النجاسه النجاسه باب هذا باب طيب واصله التفريق هنا بين النجاسة وبينها بين هذا الذي نحن فيه ماذا عندنا النجاسة الامر او بابها باب ترك واما الوضوء والتطهر فبابه باب فعل فالامر في باب التروك ليس هو كباب كما هو في باب الافعال عرفت هذا يعني إزالة النجاسه حتى على تعبير بعضهم حتى اذا عبر بالفعل قال فعل توصلي الموضوع فعل تعبدي فالفعل التوصلي الذي الذي يفعل لازاله النجاسه ليس له حكم الفعل التعبدي الذي لا بد منه سؤال بتاري سائله تقول ما الحكم إذا خرج الدم من انف المصلي وهو يصلي قال إذا كان قليلا عفي وأزاله وازاله بمناديل ونحوه وان كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له إعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء وهنا التعليق والا فالراجح عدم انتقاض الوضوء لخروج الدم من غير السبيلين هذا الراجح هو هذا والشيخ بن باز نفسه لعله هو أيضا او هو ايضا مرجح هذا لكن مذهب الحنابلة والحنفية أن خروج الدم من أي جزء من البدن ينقض الوضوء خروج الدم من أي جزء من البدن ينقض الوضوء اذا كان كثيرا واختلف الحنفية والحنابلة في حد هذا الكثير في قدر الكثير معه عرفت ولكن الراجح هنا مذهب الشافعية والمالكية الذين يقولون إن خروج الدم من أي جزء من اجزاء البدن سوى السبيلين فانه لا ينقض ماذا لا ينقض الوضوء لعدم دلاله دليل على هذا الناقض ولهذا هذا الرجل إذا كان هو في الصلاه راعف ونزل من انفه الدم فازاله ببنديل او سده كذا وواصل الصلاه حتى انتهت صلاة صلاته صحيحه لا شيء عليه يقول ثم استأنف الصلاة من أولها كما لو احدث حدثا مجمعا عليه أثناء الصلاه كخروج الريح والبول فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضا ويعيد الصلاه اما اذا قلنا ان الراجح عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين فحينئذ له أن يقطع الصلاه إذا محتاج إلى هذا يعني الرعاف مؤذن له هو مكثير عليه ومتكاثر يحتاج أن يذهب إلى حوض إلى شيء حتى خصوصا إذا خشي ان يلوث المكان جدا أو او الى اخره فحينا اذ ذهب في مثل هذه الحالة التي اشتد الأمر فيها قطع الصلاه لأجل ان يفعل والا فلو استطاع ان يكمل حتى لو خرج من دم كثير وحجز ما استطاع منه فان صلاته صحيحه ولا شيء عليه ويقال أيضا في مثل هذه الحالة أو الذي ينبغي ان يقال انه يعفى عن الدم الخارج منه في مثل هذه الحالة لا سيما ان كان يسيره وإن كان كثيرا ايضا هنا نظر في العفو عنه لكن ان كان يسيره اذا شخص رفع في الصلاه فخرج منه دم وكان هذا الدم يسير فلا اشكار في أن صلاته صحيحه وان وضوئه لم ينتق وان هو معفو عن هذا الدم اليسير طبعا هذا بناء على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة الدم بناء على قول الجمهور القائلين بنجاسه الدم السؤال التالي ما حكم الصلاة في الحدائق العامة علما أن هذه الحدائق تسقى بماء بمياه تنبعث منها رائحة كريهه ولقد فهمت أن هذه المياه مصفات من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة وهل يمنع الناس من قبل الهيئه من الصلاة في هذه الحدائق ارجو ايضاح الصواب في هذه المساله الجواب ما دامت تنبعث منها الرائحه الكريهه فالصلاه فيها غير صحيحة لان من شروط صحة الصلاه طهاره البقع طبعا هنا الشيخ عبر بشروط الصحة الصلاه الحنابلله يعبرون بشروط الصلاه ويذكرون شروطا تسعة الشافعية يقولون هناك شروط لصحة الصلاه وشروط لوجوب الصلاه شروط لصحة الصلاه والتي منها طهاره البقعه طهاره الثوب والبدل والمكان وشروط لوجوب الصلاه وع بعض الفقهاء كالمالكيه يقولون هناك شروط للصحه وشروط للوجوب وشروط هي مشتركة بين الصحة والوجوب تعتبر شروط الصحه ووجوب على اي حال الشيخ رحمه الله كانه في هذا المقام ليس ملتفتا كثيرا إلى هذا التفريق إلا أنه لما يذكر شروط الصلاة يتكلم عن أن هذه الشروط لا تصح الصلاة الا بها هذا المراد وانا بشروط الصلاه وعلى على توثيف الشروط عند الحنابلة خصوصا ان شروط الصلاة عند الحنابلة هي شروط لا تصح الصلاة الا بها فهمت الان عمل الفرق بين شروط وجوب الصلاة وشروط صحه الصلاة شروط شروط الصلاه عند الحنابلة هي شروط لصحه الصلاه شروط صحه الصلاة لا انت تعرف شروط الصلاه عند الحنابلة طيب اولاً لازم انت تعرف حتى شروط الصلاة عند الحنابلة شروط لصحه الصلاه من يحفظ شروط الصلاه تسعه عند الحنابلة قل الاسلام قال الاسلام بيقول الاسلام ها الأخوة. العقل التمييز ذات نجاسه استقبال القبلة النيه هذه شروط لماذا ها دخول شروط لماذا للصلاة وهي شروط لصحه الصلاه شروط وجوب الصلاه منها مثلا البلوغ البلوغ هل البلوغ شرط لصحه الصلاه ليس شرطا لصحه الصلاه لأن الصلاة تصح من غير البالغ الصبي المميز صلاته صحيحه بل تصح امامته أيضا على على ما هو الصواب تصح صلاته وتصح الى صحه صلاته صحه امامه عرفت هذا ايضا شروط الصلاة عند الحنابلله التي يعبر عنها عندهم بشروط الصلاه هي في الواقع شروط لصحة الصلاة طهاره البقعه التي يصلي عليها المسلم فان وضع عليها قائلا صفيقا المطهره صحه الصلاة عليه هذا الذي ذكرته في اول الكلام أنه إذا الشخص اتى الى مكانا فيه نجاسه فوضع عليه حائلا هذا الحائل صفيق بحيث ايش سميك بحيث لا تنتقل النجاسه من خلاله فوضع عليه حائلا صفيقا طاهرة صحة الصلاة عليه ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق ولو على حائلا صفيق طاهر بل الواجب ان يصلي مع اخوانه المسلمين في بيوت هذا في, في بي يتعلق بحكم صلاه الجماعه ولكن هذا السؤال وارد بمن اراد أن يصلي نافله صحيح مخصوصا هناك يعني في السعوديه خصوصا فيما نضى في ايام الشيخ بن باز المتناقض جاء سن اخذ اولاده للحديقه العامه ويلعبون فردا ان يتنفس صحيح يلعبون بالعديد وهو يتنفس لانه هو يالعب اكثر منهم ربط بعض الاذاه هو يتلف فهذا ياتون الكلام لكن الشيخ ينبه على صلاه ماذا صلاه الفريضة ان كثير من الناس اذا ذهبوا الى الحدائق او إلى ما ما إلى ذلك لا يصلون ماذا بالجماعه مع بعضهم يفشوا هو يصلوا هذا لا يجوز لواجبوا المحافظه على الصلاه في الجماعه في المسجد بل الواجب عليه أن يصلي مع اخوانه المسلمين في بيوت الله المساجد التي قال الله التي قال فيها سبحانه في بيوت اذن الله ان يرفع وينذر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل مجال لا تنهيه تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه كواتاء الزكاه يخافون يوم ان تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما احسنوا عمله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان سمع عن ندائه فلم ياتي فلا صلاه له إلا من عذر رواه ابن ماجه وتودار الطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم لكنه معلل والراجح وقفه على ابن عباس وساله صلى الله عليه وسلم رجل اعم فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل رخصه ان اصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاه في قال نعم قال فأجب اخرجه مسلم في صحيحيه ولا حديث في هذا المعنى كثير هذا من الادله على وجوب صلاه الجماعه لانه لو كان الأمر دون هذا لكان نبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهذا الاعمى في الصلاه في بيته هل ولا حديث في هذا المعنى كثيرة والواجب على هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر ان تمنع الناس من الصلاه في الحدائق وان تامرهم بالصلاه في المساجد عملا بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى قال هنا جاهل لا يفهم الشيء يقول انظر ابن باز يقول منعوا الناس من الصلاة في الحدائق الا الصلاه كلامه عن صلاه الفريضه يعني يصلونها في المساجد لا يصلونها في الحدائق ولا يصلونها في غيره عملا بقول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى وقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر طبعا الايه طبعا كثير من الناس ولا يحب مثل هذه الامور يحبوا أن يمشي بمزاجه خصوصا من المصريين كثير من المصريين الذين يعملون في في السعوديه وفي تلك البلاد الطيبه ياكلون الخير وينكرون يعني ايش كل خير بعضون يذهبون هناك ويمنكث السنوات ويقبض الأموال الكثيرة ثم يرجع ويقول لك اطهر ارض وانجسوا شعبي فهمت هذا بعض ملياته بلائه كلامهم في هذا الكلام لا سيما إذا كان هو صاحب حركات هو طبعا هو يريدكم مصريين غير مستقيم والا فنحن مصريون يريدك مصريين غير مستقيم أن ان في الناس الحركات والا يقابلهم الناس بحركات بيدما قابل الناس بعض حركاته بمثلها انتقدهم وتكلموا فيهم وقالوا فيهم ايش انا خرج فيهم كذا فتجدوا من لا يحبون هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر خصوصا انهم يشربوا هنا يعني في البلاد هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ستنزع وكذا فذا الذي نشا في هذه البلاد المباركه ذا بالأطر بالاطر حسبنا الله ونعم الوكيل هناك يذهبون صوفيه وقبورية ويعيشون وكذا ثم لا يجدون عدوا في الأرض إلا الوهابيه والدوله السعودية ويحصل خطا من السعوديين باستحضار كثير من هؤلاء حتى في مختلف الجامعات حتى في الجامعه الاسلاميه سيang يستحضرون ناسا ليس بذاك أبدا بذاك ابدا الله المستعان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الايه وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإذ لم يستطع فبلسانه فإذ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحيه السؤال التالي إذا كان الإنسان في السفينه ونحوها وشرع في طبعا هنا اذا تقدم معنى الكلام على شرط دخول الوقت ثانيا على شرط طهاره الثوب والبدن والبقعه ثم الكلام على شرط استقبال القبله من شروط الصلاه استقبال القبله السؤال إذا كان الإنسان في السفينة ونحوها وشرع في الصلاة بدأ في الصلاه الى جهه القبله حسب اجتهاده ومعرفته ثم لم ينتبه إلا وهو الى جهه اخرى بسبب تغير اتجاهات السفينه ونحوها فما الحكم فما هنا تنبيه هو انا الذي سيسافر قبل أن يسافر عليه أن يكون ناظرا ومتاملا وعارفا كيف يمكن خلال الطريق أن يجد القبلة عليه ان يتعلم للاسف كثير من الناس لا يتعلموا شيئا ولو حتى من الوسائل الدنيويه الحديثه التي بها من او من خلالها يستطيع التعرف على القبلة يعني مثلا من الوسائل الحديثه البصلة ها بعضهم يقول يريد كل البوصله البوصله ياتي بهذه البصداوي يعرف الضبطه لا هو حتى هذه لا يلتفت اليه اذا ذهبوا في طريق يسال انا قبل لا يوجد قبله صحيح وبعضهم قد يذهبوا الى الى بلاد كفر حتى الى بلاد الى بلاد كفر لا يهتم او يسافروا مع ناس في خطوط جوية أو في سفينه العامه من معه كفار فتكون مشكلة ليس كذلك بل مر أن يكون مستعدا خصوصا لمن في هذه الأسفار خصوصا اذا كان يعلم أنه سيسافر مع ناس كفار او الى بلاد قوم كفار ابدا أن يكون مستعدا بالإيش بالاجهزه وبالتعرف وبالتفقه وبمراجعه كتب الفقه وبمراجعه فتاوى العلماء دائما انت انت مسلم عندك كتب الفقه وفتاوى العلماء وتراجع عليك هذا راجع وتعلم واسال الله ان يفقهك وان يعلمك وان يهديك نعم لا لا تهمل دينك لا تهمل امر دينك ولا تعلق الامر فقط على غير بعض الناس إذا ما عنده سؤال يريد أن يسال فقط لا يريد أن يبحث هو ولا ان يتعلم شيء هو فقط يريد أن يبحث اي كميات تعرف الات الصرافه التي في الشوارع يكون معه الكذا يدخل الكذا كذا يدخل كذا ياخذ المال هذا بعضه ما يريد السؤال هات الجواب فهم يريد ان يعني بس لدينا الناس اكثر يضع لهم مفتون ايش لا مفتي يضع السؤال وايش وياخذ الجواب هو يريد هذا لا لا لا في انه نعم في سؤال واحد ذكر انكم لا تعلمون ولكن انت عليك ان تتفقه وان تتعلم صحيح لانني لما اسال العالم او اساله المسؤول او اسال من استفتي وانا عندي أساس نتفق المسألة في في الجواب تكون ك الذي تكون كالذي لا يدري شيئا صحيح وريا دائما هذه الاحكام التي تمر بنا احرص على أن تعلمها ذويك اهلك واخوانك واباك وامك ان استطعت و جي انما من تستطيع من, من ليش في بمحيط السؤال اذا نعم ال او الجواب قرانا ليس كذلك الجواب الواجب على المسلم اينما كان هو ان يستقبل القبلة وهي الكعبة في صلاته وذلك من اهم شراطها بقوله سبحانه من حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وانما يستثنى في ذلك العاجز كالمصلوب إلى جهة اخرى يعني يستثنى في ذلك العجز عن ان يستقبل القبلة شخص اخذ وصلب ربط, ربط على عمود على سارية إلى غير جهة القبلة مصلوب مربوط لا يستطيع حل نفسه فيصلي هذا الذي يكون في مثل هذه الحاله يصلي هل يستطيع الطهور لا يستطيع يصلي بدون طهاره تقول لكنه أيضا حتى لا يكون يقضي حاجته قد يقضي حاجته وثيابه تتنجس يصلي كيف ما تيسر له طالما لا يجده لكن لا يترك الصلاه يتيمم بما يستطيع بحيث ما حتى لو هكذا لو ايش أو صنع بيديه هذا ليس ما يستطيع لا يستطيع يصلي ويغير وضوء ولا يتمم صلاة فاقد فاقد الطهورين ويصلي على حاله ولو من غير استقبال القبلة ولو من غير ركوع ولا سجود يجري هذه على قلبه كيف يجريها على قلبه يعني يجعل في قلبه كانني الان اركع كانني ماذا اسجد قالك المصلوب إلى جهة اخرى والمريض الذي لا يجده من يوجهه إلى القبله وهنا أيضا هذا أمر أنه ينبغي في المستشفيات ينبغي على يعني الايش الاجهزه الطبيه والمستشفيات وكذلك على أهالي وعائلات المرضى أن يعتنوا ب المريض المريض هذا محتاج جدا الى يعني إلى التعلق بالله والاتصال بالله وعباده الله فلا بد ان يعتنى بعباده المريض يعني اشد من الاعتناء بدوائهم صحيح لكن لا سد من من من المستشفيات وكثير من العائلات لالتفاد لهم إلى هذا قال لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك المسافر ينتقل إلى جهه طريق ولو كان إلى غير القبله مما ثبت في ذلك فمن الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي النافله على راحلته حيث كان وجهه الافضل لكن الافضل ان يستقبل القبله عند الاحرام في حسن ورد في ذلك يعني حديث انس في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبله عند الاحرام بالصلاه يعني بصلاه النافلة ثم يصلي بعد هذا حيث ما توجهت به راحلته طيب يقول واما الفريضه من القادر على استقبال القبلة فليس له أن يتوجه إلى غيرها سواء كان مقيما او مسافرا لا نتكلم السفينه او الطائره دون احدهما فالواجب عليه ان يتقي الله مستطاع يجتهد الى استقبال القبله حسب الامكان ويذوق السفينه والطائره كل مدارته اذا هنا بعض الناس في مثل هذه ال... هذا هذا تكلمنا لما كنا نتكلم في احلام الطائره تكلمنا على هذه المساله بعض الناس يقول لنا بالطائره اذا الله اكبر توجس ولا شو الارتباره ولا اي صحيفه حافله كل الحافله ما تتس ناظرا ومهتما لامر الصلاه فانا الآن اركب السفينة وأركب الطائرة اولا انظر اين انا وفي اي جهه انا متوجه وكيف ساصلي ومتى سيكون وقت الصلاه وما الصلوات التي يمكن أن تجمع وارتب كل هذا حتى اعلم أنني في وقت الفلانيصه اصلي كذا أو سانتظر الى ان اذهب الى الجهه المقابله طيب الى متى اصلي كيف ساصلي طيب هي تتجه للباخره ك هكذا واحيانا تتجه هكذا اذا انتظر حتى لا اكون محتاجا الى الدوران انتظر حتى عندما تكون السفينه الباخره سائره في خط مستقيم تقريبا فاقصد لاسيما إذا كان الخط المستقيم باتجاه ماذا باتجاه يعني لا اشكاله مثلا الذي يربط الباخره من السويس مثلا باتجاه جده في الغالب يكون اتجاه الباخرة بالمقدمة إلى اتجاه ماذا الكعبه صحيح باتجاه الكعبة فحين اذا يصلي باتجاه طالما هو سائر في الغالب الا اذا وصل بالقرب من هناك لكن في الغالب هو يصلي باتجاه ماذا الكعبه قد يميل يسيرا او ما إلى ذلك يعني يكون الأمر ماذا لا محتمل وضحت الا اي يعني يكون المرء نعم ناظر لا الان عندي أريد أن اصلي اذا انا اصلي قبل ان اركب اصلي قبل ان اركب او اصلي بعدما تمشي وتتحرك في وجهتها بالخط المستقيم احاول ان اتجنب وهي تتحرك في الميناء في الميناء يمينا ويسارا لاجري ان تخرج أو ما إلى ذلك او تعتذر كذا أو تعتذر كذا واقول اين هو هذا لان بعض الناس هو يعني يصلي في هذا الوقت ويقول وكيف اصلي صحيح اما انك تدرى كيف تصلي اصلي الحمد لله تعرف ان بنى قبلتك هكذا وان اذا صدرتك هكذا استديو انت هكذا واذا كانت هكذا صحيح ولا بد ايضا أن تكون متصلا بالخارج عارفا ان بعض الناس هناك بعض الكبائن في بعض السفن هي في الداخل ولا يوجد فيها اي نافذه فبالتالي السفينه تتحرك تقف تمشي تلتفت يمينا يسارا تمشي بك الى جده تمشي بك اتجاه الصمال بعد تزداد الداخل لنفس الخط يعني الى جده ولا تكمل الى الصومال فمحسن ايوه مما أيضا من الأشياء التي انصح بها أنك تكون عارفا بالخريطة للمكان الذي انت فيه يعني انا الان اتحرك من هنا إلى هنا ادري انا اين, أين انا اين انا حتى اتمكن على الأقل من خلال هذا لمعرفة اتجاه القبلة ولو اجمالا صحيح يعني كيف انا انا الان انا الان اتجه الى الجنوب والقبلة هكذا اذا قبلتي القبلة لا يمكن أن تكون هكذا لانه متى تبطل الصلاة متى تبطل الصلاه بمجرد أي اي عن القبله تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاه اذا انحرف المصلي بصدره عن القبله إذا انحرفت ب عن القبلة انا بنفسي هكذا انحرفت عنها القبله هكذا نجيت هكذا لكن مجرد الميل اليسير قبلته هكذا هذا صلى هكذا صلى هكذا لا يضر طالما خصوصا مع عدم التعمل خصوصا مع عدم التعمد الذي يبطل الصلاه الانحراف بالصدر عن القبلة الانحراف بالصدر عن القبلة هو مبطل الصلاه اذا تكرر هذا ولهذا الشيخ هنا يقول واذا غلبه الامر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو إلى غير القبلة لم يضره ذلك لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول الله تعالى فادقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني الأمر ايضا فيه نوع سعه الامر ايضا فيه نوع سعه لكن لا تتصور أن الامر بحيث تفعل ما تشاء والامر ايضا ليس بالتشديد والتضييق بحيث إذا صليت إلى جهة كذا ثم اكتشفت ان القبلة كانت هكذا يسيرة فتقول الصلاة كانت ماذا كانت باطلة لا السؤال التالي هذا اخر سؤال في هذا الشرط الذي هو شرط ماذا شرط استقبال القبلة إذا كان الحمام في قبلة المصلي في فيلا أو صالة أو حوش حوش البيت كله ذا هل تصح الصلاة الي يعني انت اللي كامل كان الحمام هكذا في قبلتك وانت تصلي تصح الصلاة الي الجواب تصح الصلاه ولا حرج في ذلك وانما ينهى عن الصلاه في داخل الحمام الحديث الذي عند الترمذي وغيره من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبره والحمام وذهب صححه بعض اهل العلم وان كان قد فيه بالتعليل والمراد بالحمام المكان الذي يغتسل فيه الحمام الاصل أنه المكان الذي يغتسل فيه وليس المراد بالحمام في مثل في هذا النص وامثاله ليس المراد محل قضاء الحاجة نعم ذاك الحمام قد يحصل أن بعض الناس قد يقضي فيه حاجه لكن الاصل انهم ماذا يغتسلون فيه اما الحوش ليس الحوش هذا الحوش البناء الذي قلنا اما الحش وجمع الحوش حشوش اما جمع هذا الحوش الحوش ححواش الحشوش هذه طبعا لا يصلى فيها لا يذكر الله فيها ولا تتعمد الصلاه فيها لأن هذه الحشوش محتضره تحضرها الشياطين والمرء فيها لا يذكر الله بمجرد الذكر فمن باب اولى انه لا يصلي فيها هذه الاماكن وطوائر الحاجه الكنف الحشوش هذه واضح أنه لا تجوز الصلاة فيها الا اضطرارا بعض الناس وانا من قبل واقف على بعض الحالات ان شخصا يضطر الى الصلاه في ذاك المكان او في المكان الذي يقضي فيه حاجته او وضع في مكان هو مكان صلاته ومكانه اضاء حاجتك في, في نفس البقاعه عفوا طيب اما مجرد ان يكون الخلاء في جهة القبلة فهذا لا حرج فيه وانما ينهى عن الصلاة في داخل الحمام اذا هذا الحمام الذي يغتسل فيه الأصل ترك الصلاة فيه الاصل ترك الصلاة فيه وهنالك اهل العلم كلام في تعليل هذا ولا جن الاصله هو ترك الصلاه في ماذا في الحمام فكرت بهذا الليله يقول ما هو, ما هو, يقول ما هو قوله ايه يعني ما ما قول لكم يعني ما قولي قولي يا شيخ هذا فيها قولي انا برجل استمن وهو في العمل والله هذا الله ولا يجد مجالا للغسل ويمر عليه الظهر والعصر والمغرب فماذا يفعل يغتسل لا يجوز له ان يترك العمل يترك العمل ويذهب يغتسل من منتقل له يستني هذا الاستلناء حرام يا أبي. بالعمل حتى لو فرضنا انه احتلم لم يستن في استمناء خروج تعمد اخراجه لكن لو فرضنا انه احتلم احتلم وفاء حصل هذا في العمل نام في العمل واحتلم عليه يعني يغتسل يبحث. أن يبحث عن مكان يغتسل ويرجع الى بيته ولم ترك العمل تمام صحيح لكن لا يجوز ان يخرج او ان تخرج اوقات الصلوات ولم يؤدها هذا فيه الخلاف في حكم تارك الصلاه امره ليس سهلا يعني ليس عذرا هنيا قلنا خلص اوفس اوصلي بالله لا ليس عذرا ابدا واقل ما يقال ان ترك هذه ما كل صلاه من هذه الصلوات بدون أن تصلى في وقتها هذا ان الكبائر تقول ان من السنه زياره غار حراء ليس من السنه هذا ليس من السنه تقول ما معنى لا اصل له لا اصل له في الاحاديث يعني لا اسناده له قلنا الحج الفناء العمره الذي ينبغي انت تحبه الذي يمر أن تعتمر مرة واحدة في السنه هذا هو الاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والا تكرر العمره هذا الذي ينبغي مثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة بالاصبع في التشهد من غير تحيك الله اكبر هناك اعلان في جريده الوسيط الفتوى برقم مختصر الخط الساخن مكتوب سعد, سعد الدين الهلالي وهذا مالك للفتوى ومكتوب أيضا ان يكون من الشيخ وليس مسجل انسر مشي اعداد اتصل الشيخ اي اي شيخي أي او أي شخص يقال عنه شيخ او دكتور يضع الخط الساخن للفتوى وياخذ المال على الفتوى هكذا وانتهم مشين هذا العمل هذا يعني لا يعني لا يكون اهلا للفتوى صحيح ليس بالمجرد هذا لكن هات لنا عالما معتبرا أو شخصا يكون اهلا للافتاء ويصنع مثل هذه الاشياء صحيح سبحان الله لماذا شخص يفتي بأن الراقصه اذا صحيح اذا ما ذهبت كانت نازله الى عملها ثم ماتت وقتلت كذلك وكانت شهيده هذا هذا في الـ في تداول حتى الذي كان يطرح عليه السؤال وهو طالب ايضا كان يطرح عليه بسخريه لكنه فاجئه يعني كان فوق السخرية يعني او اي لاخ دون السخرية بول لم اسلم ها ان يقول اذا صلى احد في المكان الذي تبولت فيه الحيوانات المدكاه على اي حال بول ما يؤكل لحمه طاهر بول ما يؤكل لحمه طاهر لكن الشيء المستغذر ان تبتعد عنه ليس معنى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ان يقول عن اخذ ذات باولو وتضع هذا و.. صحيح ما البصاقه طاهر اليس كذلك البصاقه الانيه تاخذ البصاقه ثم وتـ.. في هذا ايضا كان هذا هو القول الراجح لكن فيه خلاف ايضا نقول ما حكم المراه التي تخرج لشراء بعض الحاجات وتستغرق وقتا طويلا ويدركها وقت الصلاه الظهري ثم العصر هو في الغالب النساء اللواتي يخرجنا هذا الخروج الطويل لا يخرجنا خروجا شرعيا في الغالب تكون امراه هي ماذا يعني ايش ليس لها زوج يعرف الاحكام الشرعيه او ليست او تجث هي تعرف فتخرج تتجول وتذهب يمينا ويسارا وتتفرج على البتارين والتكاكين والمحلات وال موضات والاشياء وكذا وكذا ف يمر عليها الظهر والعصر وهي ماذا وهي في الخارج على كل حال هناك مساجد كثيرة فيها أماكن للنساء صحيح تبحث عن مسجد وترتم تعرف تسأل وترتب اي حيث تصلي تريد ان نقول أنت بالله بتسالوا هذا السؤال ماذا تريد تريد ان تقول طالما تخرجت لتشتري الحاجات تجمع مثلا يا نفس احيانا لا لا تدري ماذا يريد هنا تنبيه أيضا ان كثيرا من الرجال يتركن النساء ليباشرن شراء الحاجية هذا لا يمنع لا تصدر المراه في شراء الحاجات بعض الرجال هو يجلس او يكون مشغلا بكذا ويترك امراته تذهب الى السوق وتشتري الخضروات واحيانا بعضهم يكون هكذا وهو ماذا يعني مثلا جالس في لهو أو أم... لا أنت لا تجعل المراه متصدره في شراء شيء من هذا احيانا من المناظر القبيحة انك تجد الرجل ومعه المراه وذهب الى دكانا سويا والمراه هي التي تتكلم وتشتري وخيال المئات واضواقف بالجوار ويخيال المئات الذي يضعونه في الحقل يصد ال... يصد اشياء ليس اصدوا اشياء عن الزرع لكن هذا لا يصد في الغالب قال ابو الدواد زي سلمان خيال المعات هذا يضعونه في الحقل هكذا على عصى ويلبسونها رجلا حتى تذهب بعض الطيور التي تاكل بعض الزرع وما الى ذلك عندكم صادد صادد دين يقول بان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض ولا سنه هنا عم يستعير من الناس في هذا المقام كلمة واريد بها ناس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولعن عدوه تفهم حسبنا الله حتى في هذا حتى في هذا حتى في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله اسال الله ان يزلزل الارض من تحت اقدامهم وان يعافينا من من سوءهم وشرهم الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بمدد بمدد يسيره وهذا الفجر الكاذب ليس يدخل معه وقت صلاه الصبح وعند الفجر الكاذب يؤذن الاذان الاذان الاول المسح على الامامه تكلمنا فيه من قبل يعني ورد في هذا الباب ورد في يعني أحا... وردت احاديث بهذا بعض اهل العلم جوز المسح على الامامه استقلالا وبعض اهل العلم جوز المسح على الامامه تكميلا ان ان يمسح جزءا من الراس وان يكمل بالمسح على الايمان على عليها ايضا في السنن السوية عند قول الشيخ حافظ وكذلك المسح على العمائم وكذلك المسح على العمائم فحافظه في عليه الطاهر او كما قال رحمه الله حكم الصلاه في القطار وخصوصا إذا كان مزدحما اتلمنا قلنا ننظر الكلام الان معنا يعني ابحث وانظر وانتظر توقف القطار وتامل وراقب والماء عليه أن يكون مستيقظا لدينه ده بعض الاخوه هو لا يريد أن يستيقظ لا في دينه ولا في دنياه يعني يعيش يريد ان يعيش مغفلا يعني هكذا يعني ايش همه أي الصلاه ما انت سنصلي الا نصلي الا تقراخ يعيش حياته هكذا بدون انتباه وبدون انتباه لا انت تنتبه انا ساوصل كيف اي متى ساوصل متى السلام انت ستقف في القطار متى كذلك تسال وتعرف فينكتفي بهذا افضل سنه ممكن المجلس القادم ان شاء الله الحمد لله ومنك